بالله بالله يا تايون الربيب القلب لا زر يقنا مرقيم ارحمني لَتَبْتَغُونَ مِنَ النَّاسِ جِدَارًا نَمُوتُ وَنَحْيَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ و <تصفيق> you <laughs> do قرآن الذي أرسل رسوله من الغربان أرسل رسوله من everywhere mm -hmm. my God. my my be waneku beno farma ubenne beno metta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 hero ka on jalan pada No! طوال على كوته be <laughs>